بوك تو بيرانو بوي اثنان وتسعون اثنان وتسعون الجمل الجانبية باستخدام ان اثنين الجمل الجانبية باستخدام ان اثنين আমার খুব রাগ হয় কারণ তুমি আমার খুব রাগ হয় কারণ তুমি অতিরিক্ত বিয়ার খাও ইনা হোদা ইকোনি শ্রবরা ক্যাসিয়া হ্যা ক্যা إنه يضايقني أنك تشرب بيرة كثير هكذا أمر كوب راغهاي كارون تمي بيشون ديري تياشو إنه يضايقني أنك تأتي متأخرا جدا هكذا إنه يضايقني أنك تأتي متأخرا جدا هكذا أمر منههاي جي ওনার ডক্টরের اعتقد انه يحتاج الى طبيب. اعتقد انه يحتاج الى طبيب. عمر মনে হয় مريض. اعتقد انه مريض. أنه الآن نائم أعتقد أنه الآن نائم أمرا أشاكوري جي أو أما دير ميكي بيه كربه نأمل أنه سيتزوج ابنتنا نأمل أنه سيتزوج ابنتنا أمرا أشاكوري جي اور أونيك تاكاة جي আমাদের মনে হয় যে ও লাখর আমি শুনেছি যে তোমার স্ত্রীর একটা দুর্ঘটনা ঘটেছিল قد سمعت ان زوجتك حدث لها حادث قد سمعت ان زوجتك حادث امي শুনেছি جي قد سمعت انها ترقد بالمستشفى قد سمعت انها ترقد بالمستشفى امي শুনেছি قد سمعت ان سيارتك تالفه تماما قد سمعت ان سيارتك تالفه تماما امي خوب خوشي جي اپনি এসেছেন انه يسعدني أنك قد أتيت انه يسعدني انك قد اتيت امي خوب خوشي جي اپনার আগ্রহ انه يسعدني انك مهتم انه يسعدني انك مهتم ami khub khushi je apni bari ta kinte chan inaho yus'iduni annaka turid shira almanzil inaho yus'iduni annaka turid shira almanzil amar आगे से يكون آخر باس قد غادر. اخشى ان يكون اخر باص قد غادر. عمر اشنكا হচ্ছে যে আমাদের একটা ট্যাক্সি ينبغي علينا أن ناخذ سياره أجرة اخشى ان يتوجب علينا ان ناخذ سياره اجره amar ashanka hucche je amar kache kono taka nei akhsha annani laysa ma'i nuqud akhsha annani